بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم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 119. قال نبأني العليم الخبير 110. إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما 111. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل 112. وصالح المؤمنين 113. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه قَللَقَ كَُّأَ يُبَدِلَهُ أَزواجًا خَيرًا مِكُ أَزواجًا خَيرًا مِن كَُّ مُسلْمَاتٍ مُؤمنِاتِ قالتَاتِ تَائباتات تَائِباتَ عَابدَاتِ سَائِحَاتِ تَباتاتِ 111. يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا, نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد 112. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون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 111. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 112. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم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 121. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 122. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما, فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين